فاتقوا الله الذي تساءلون به والأحال إن الله كان عليكم رفيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا استحلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد هذا توزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وأشرقه فأصدق الحديث كتاب الله وإن شاء الأمم مهدفاتها وكل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما أمبع أولا مرحب أخواننا أخواتنا في ليلة مجلالة وضواشة ليلة الجمعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأماته جمعات قال أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم كم عبوة علي فهذا فعل مبارك بدأ الله عز به بنفسه وسلم بملائكته إن الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذه سنة من آكت السنن التي يلغي على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة أقال صلى الله عليه وسلم من سلم علي فإن الله عز وجل أرد علي روحي حتى ارد عليه السلام قال إن الله وكل عند قبري ملكا يولغني من يسلم علي من امتي وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته فصل الله على النبي وعلى آله وصحيه سبيه هذا أولا ثانيا لذا إن شاء الله الموعد مع قواعد علم الحديث قواعد في علم الحديث وهو كان لو كان الدرس يعني متأخر فنحن يعني بنعتذر متصور يكون في قبل ذلك ولكن هناك درس للشيخ نصير ما أعرف هو هو ماضي على درس الخميس أم لا أنتظر نتابع مع مع الشيخ نصير لو كان هو بيتفقع أو ما الدرس إن شاء الله نحاول نجعل درس في العاشرة لأن يكون في إتقال عليكم أما أعرف هو يوم درس ذات خلاله هو في الساعة العشرة لذلك نحن نؤخر بعده بساعة فإن شاء الله نتابع مع الشيخ وكان هو لا يعطي درس خميس في العشرة فإن شاء الله يتم تفحيل الدرس ويكون في العشرة لأن لا نشبق عليكم في التأخير هذا الدرس يوم إن شاء الله مع قاعدة جديدة من قواعد علم الحديث وهذا هو رابط البحث رابط بحث البيان الأسيس في قواعد علم الحديث هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا هو رابط البحث وعندكم أيضا قناة تليجرام لمن تهته يعني درسا أو أكثر بيعود إلى قناة دروس بفضل الله مسجل. هنشوف الشق مسجل لو كان هو يعني لو كان درس العشرة هو يعني لا العشرة إن شاء الله الاسبوع القادم نحاول إن شاء الله نرجع للدرس العشرة ليلا عليكم هذا رابط قناة التليجراف ان شاء الله قاعدة الليلة هي القاعدة السادسة من القواعد المتعلقة بعلم الحديث القاعدة هي البدعة ليست قطحا من كل وجه قاعدة نصها البدعة ليست قبحا من كل وجه آآ نقول آآ بالله المستعينين وعليكم السلام وعليكم نقول أولا مما نرف على علم العرب أن الزرعة هي طريقة في الدين مخترعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف ما كان عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منبوذة من كل وجه فإن الشرع الحنيف الشرع الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنما أزم المسلمين أن يكونوا متبعين للمبتدعين اليوم أكملت لكم دينكم أسممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عرضوا عليه بالنواجف وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلاله هذا لفظ عام وكلمة كل هذه من أقوى سيغ العموم كل بذعة ضلاله فمن جاء بعد ذلك فقال نقسم البذعة إلى حسنة وجائزة وضكروها فهذا قد رد على وعن سلم قوله, قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله فهذا لفظ عام لا يعني يجوز معه بعد ذلك ان مقسم اي تقسيم للبدع الى اقسام خمسه او ثلاثه او ايا كان التقسيم المقصود في درس الليله هو وعليكم السلام ورحمة الله, ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته المقصود أننا حينما ننظم إلى الحديث وشروط صحة الحديث فإن العلماء وضعوا جملة من الضوابط والقواعد لقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتكلم كل من شاء بما شاء كما قال ابن كان يأتينا الحديث فلقبله فلما وقعت الفتن قال قلنا سموا لنا رجالكم والمعنى أنه في صدر الإسلام قبل أن تظهر الجدع قبل أن يتجرع البعض على الكلف عليه وسلم لنصرة مذاهبه باطلة كان الحديث يقبل من الرجل لانتشار الصدق والأمانة في حديثنا السلام لما وقعت الفتن وقال من شاء ما شاء ووقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سموا لنا رجال فالحق ففف فالشاد والحاصي ان العلماء وضعوا وضعوا لقبول الحديث شروط ثلاثة ايجابيه واثنتان سلبية ما معنى ايجابيه وما معنى سلبيه شروط ايجابيه ثلاثه أي يجب ان تتوفر في الحديث ليقبل شروط سلبيه يجب ان تنتفي وتخلو من الحديث يقبل هذا معنى سلبيه وايجابيه الشروط الايجابيه ثلاثه ها اتصال السنة اتصال السنة الشرط الثاني عدالة الرواية الثالث الضبط عندنا اتصال عدالة ضبط لابد من توافق الاتصال والعدالة والضبط اما الشروط السلبية التي لابد ان تنتهي يقبل الحديث هي الشذوذ والعيلة الشذوذ والعيلة في قاعدة الليلة انما نتكلم عن البضعة والبضعة تتعلق بالشروط الإيجابية بمعنى, إيه؟ بمعنى نحن ذكرنا في الشروط الواجب أن تتوفق في الحديث حتى يصح هو عدالة الرواة عدالة الرواة في تعريفها قالوا أن يكون الراوية خاليا من الفسق ومحققا للمرؤة معنى عدالة الرواة تجتمع في كلمتين حتى يتفق على الرواة أنه راو العدل لابد من توفر أن يتوفر شرطان خلوه من الفسق وتحقيقه للمرؤة خلوه من الفسق بالمعنى أن يكون محافظا على الفرائي مجتنباً للكبائر والبدع منقول الحديد حتى يصح لابد من توفر شروط ثلاثة وانتفاء شرطين توفر الشروط ثلاثة اتصال، سند، عدالة، رواية، ضبط رواية انتفاء الشروط والعليم حينما نتكلم عن البدعة والطروع على الحديث البدعة تتعلق بالشروط المتعلقة بالراوي لأن الراوي لابد أن يكون عدلا ومعنى عدالة الراوي هو ألا يفعل ما يخرم المرؤة وألا يكون فاسقا اللي يكون فاسقا طيب إيش الأشياء التي تجعله فاسقا أن يقع في كبيرة ويصروا عليها أو يقترف بدعة فهل معنى ذلك أن الله إذا وقع في بدعة يكون هذا ردًا لحديثي هذا هو مخصوص قاعدتنا الليلة البدعة ليست قطحًا من كل وجه المعنى الإجمالي للقاعدة أن البدعة من أول واهلة لا يرد بها الحديث والمعنى أن الرغم المبتدع لا يرد حديثه من أول واهلة بل أمر فيه تفصيل وفيه كلام كما تذكر مذاهب ومدارس العلماء فيها نقول أولا اعلموا أن البدعة نوعان بدعة مكثرة وبدعة مفتقة البدعة المكثرة هي شيء طرأ على الدين شيء طارئ على الدين يحكم على صاحبه بالخروج من الملة بدعة مثفرة أتى إنسان بأمر طارئ على الدين لم يقم من هدين ثم الطالبة الأكبر أن هذه البدعة أخرجت أخرجتهم من الدائرة عندنا بدعة الجهمية الحلولية الابتحادية غلاد أضافد أولاة القضرية هؤلاء هؤلاء جمعوا بين السوقتين بين سوء الابتداع ثم ليس أي بدعة بل, بل وقعوا في البدعة المكفرة بق... وقعوا في البدعة المكفرة البخاري كان بيقول لا أبالي صليت خلف الجهمي ها. أو الرافضي أم صليت خلف اليهود ولا صار إيش نفهم من ذلك؟ أن البخاري رحمه الله جعل الصلاة خلف الجهمي والرافضي كالصلاة خلف اليهودي والنصراني فالجهمية لذلك ابن المبارك لما كان بيتحدث عن أصول البدع في الأمة قال أصول البدع قال الإرجاء والقضرية والتشيع. فخير له والجهمية قال هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام أصلا هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام أصلا فالحاصل أن البدع نوعان البدع مكثفة يخرج مصاحبه من الملة كما ذكرنا السرق التي ذكرناها الجهمية الذين كان حاصل قولهم إنكار الإله الحلوية التحديا الذين قالوا أن الله في كل مكان قولات القذريين الذين ينفون العلم الأزلي الله عز وجل ولا التوافضة الذين نسبوا الألوهية إلى علي وغيرهم من المكثرة نقول أصحاب البدع المكثرة بلا خلاف اتفق أهل الحديث أن هؤلاء تردوا روايتهم ولا كرواف هذا أمر لا خلاف فيه أمر لا يقبل النقاش والخلاف صاحب البدع المكثرة روايته كرواية الكافر تقولون سواة الكافر بالطبع لا فكذلك روايت المبتدع الذي بدعته بضعة بدعت مكثرة وهذا باتفاق أهل الحديث نقل الاتفاق النووي والمصطلاح ومن كثير وغيرهم يعني حرارتكم كلما فتحتم كتابة من كتب مصطلاح فرأ اتفاقوا العلماء أنهم قولا واحدا بلا نزاع يضون رواية المبتدع الذي بدعته من البدعة المكثرة لما؟ لأن الإسلام شرط رئيس في قبول رواية الراوي وصاحب البدعة ها فقد هذا الشرط فقدت, فقدت, فقدت, فقدت هذا الشرط النوع الثاني يسمى بدع مفسقة وهي بدعة في الدين طريقة مقترعة في الدين الله عز وجل ولكن لم تصل بصاحبها إلى حد الكفر وهذه أكثر وقوعاً في الأمة إنها البدعة يا هي بدعة منفصقة بدعة ها هي أن يقع الشخص في بدعة لم تكن ولم يكن عليه هجو السلف ولكنه بدعة يتصق بها ولا يكفر يتصق بها ولا يكفر كبدعة الضوافد غير المغالاة القادرية غير المغالين نعلم أن كل فرقة تجد فيها غلاء وأقل في الغلو يعني مثلا القادرية عندهم من ينفي العلم والكتابة ها هؤلاء غلاء المتأخير منهم كانوا أقف حالا وهم الذين ينفون الكتابة دون العلم عندنا أيضا تشيع فيه غلاء كمن يثبت ألوهية لعلي ومنهم أقل الذين مثل يقدمون عليه على الشيخين فمن المرة أخرى البدعة الخلس مختلفة منها وهي ما أحدث في الدين ولكن لم يصل إلى حد الكفر والخروج من الله كبدعة الاعتزال بدعة الشيعة والشاعر كل هذه بدعة في مسائل الاعتقاد وقد حدثتكم كثيرا عن حديث الفرق حديث الاستراق السلام قال استراق في اليهود استراق نصارى ثم قال وستفترق أمتي إلى ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النور إلا واحدة الشاهد أن القسم الثاني من البدع هم أصحاب البدع المتصدقاء وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف أي خلاف هل في تبديعهم لا الاتفاق أنه مبتنع إلاما الخلاف في قبول رواية المبتلة الذي لم تصل بدعته الى الكفر هل تقبل مطلقا؟ هل ترد مطلقا؟ ام فيها تفصيل؟ العلماء اختلفوا في ذلك وسنأتي تفصيل النساء في الجملة من المقال ترد مطلقا ولا كرامة لما قالوا لأن من شروط صحة الحديث عدلة الراوي والبدعة حتى ولو كانت مفسقة قالوا هذا يكون قادحاً في أعدادة الرواب وهذا القول فيه زيادة الاحتياط للسنة وقال به مالك والباقلاني وغيرون كما سأت تقصر هذا طرف على الطرف الآخر قالوا نقبل روايات أن نبتدع الإطلاق وسائل أيضاً ووسط يفصل في المسألة وسط يفصل في المسألة هناك أكثر من تفصيل مثلا منه من قال ننظر إلى هذا المبتدع هل هو من الدعاء أم لا يعني رجل مثلا عنده هدعة معينة ولكنه ليس منتصدرا في الناس ليس طالب علم لأن منهم من يكون من طلاب العلم رجل مبتدع ليس منتصدرا في الناس هل سيكون كالمفتدع الذي يتفضر الناس ويبعو إلى بدعته ويجمع الناس ويبعوهم مثلا إلى هذه بدعة فمن العلماء من أهل السنة من فرق فيه رواية بين الداعي وبين غيره ومنهم من يقول ننظر إلى حديث هل هذا الحديث الذي يرويه المبتدع فيه مجال بدعته أم لا بمعنى إيه نعطي مساء مثلا لو أن شيعيا يروي حديثا في فضل علي. قال هذا شيعي يحمله حبه الذي فيه ظنو لعلي إلى أن يروي حديثا في فضل عليه ويكون الحديث ضعيفا فقالوا ننظر إذا كان شيعيا يروي حديثا في فضل عليه قال نقبل حديث هذا الشيعي في كل مجال إلا إذا كان الحديث في فضل عليه لما قالوا لأن بدعته, بدعته في الحب عليه تحمله على أن يروي الحديث فاضي عليه بخلاف مثلا إذا كان الشيعي يروي حديث مثلا في القدر قالوا هذا الحديث ليس في مجال بالعجل قالوا كده مثلا هذه الأمثلة عندكم فاكتبوها هناك رجل شيعي يسمى الأجلح ابن عبد الله ابن أبي هذيل الأجلح ابن عبد الله ابن أبي الهزاي بيروي حديث في فضل عليه أن عليا قال ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيه غيري بيقول هذا الشيعي يروي عن علي أنه قال ما أعرف أحدا يروي هذا الأصل عن علي ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيها غيري هذا فيه غلو في علي والراوي شيعي فهذا الشيعي يروي حديث بالفضل عليه فقالوا يروي أثراً بالفضل عليه فقالوا هذا الشيعي يروي أثراً يقوي بالعزل فقالوا هذه قارينة على أنه يحمله ربه وغلقه في عليه إلى أن يجذب من باب تقويل البدعة إذن بنقول أن المسألة فيها أقوال. الراجح في هذه المسألة أن هوية المبتدع لها قيود. القيد الأول ذكرناه وهو أن يكون هذا المبتدع يقع في بدع مكفرة وهذا اللي قد انتهينا منه. يبقى نقص من القيد الأول حتى نتكلم في مسألة ما المبتدع أولاً. ألا تكون هذه البدعة مخففة. إذا فاضل يبقى أن تكون بدعة في الصفة، القيد الثاني أن يكون سابق اللهجة عندنا قيدان حتى نقبل رؤية المصدع. اولا أن تكون بدعته ليست من من النوع المخفف. ثانيا أن يكون هذا المصدع عرف عنه الصفة في اللهجة، وألا يحمله هواء. وبدعاته على أن يجد لنصرة ما يعتقده أن لا يحمله كذبه على نصرة ما يعتقده لذلك يقول الشافعي كما في المستصفى الغذائي قال الشافعي نقبل شهادة أهل الأهواء نقبل شهادة أهل الأهواء لهم أهل قال إلا الخطابية من الرفضة لأنهم يرون الشهادة بالذوق لموافقيهم في المذهب الخطابية دي من أتباع أبي الخطاب، وهذا الرجل كان يغالي جدا في أبي جعفر الصادق، حتى ادعى ألوهية جعفر الصادق، وادعى أنه رسول لأبي جعفر الصادق، يعني هو قسم الله سبحانه قسم ذلك، جعل أبجاعف الصادق إلها، وهو هذا الخطابي أبي الخطاب جعل صفو رسول لهذا الإله، وأمر أتباعه باستحلال المحارم وطرق الفرائد قالوا هكذا يقولون قالوا أن الله أمرنا قلنا الفرائد قالوا ألم يقل الله يريد الله أن يخطف عنكم بيأتم بأدلة من القرآن على هذه الأهوات ودائما أهل البدع يستخدمون الآيات والأدلة على خلاف أهوائهم على موافقة أهوائهم مما يقتل العجائب أن رجلا ادعى النبوة فأتى به الحاكم ليقتله دعا الاستبى فلم يقبل أصالوا على أنه نبي فأمر هذا الحاكم بقتله فلما قدم القتل ماذا قال هذا الرجل المخبول قال أو صب النفسه قال فصبر كما صبر أولي العزم وبصر جع نفسه من كل عزم الرسول وأن هذه سنة الله اللهم صل على الخطابية. الخطابية كذبوا على الله كذبوا على رسوله. فهؤلاء خوارجون. لذلك قال الشافعي نقبل شهادة أيروات أهل الأهواء إلا الخطابية. وقال أيضا الغزالي قال ويقول أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج. يعني مما يدل على الجملة على قبول الرئيس المتدع أن الصحابة قبلوا قول الخوارج الخوارج كانوا من أصحاب البدع المتصفة ولكنهم كانوا متأولين كانوا متأولين قال ودرجت تابعون أيضا على رواية قبول الخوارج لما الخوارج على بداعاتهم كانوا لا يجذبون الخوارج على موقع فيه من البدع وتكفير الصحابة العجيب أنهم كانوا لا يكذبون لما لانهم يرون ان الكذب كبيرة وعندهم الكبيرة تكفر صاحبها فكانوا لا يكذبون وعندهم صدقه في اللهجه اذا لو أردنا ان نعطي مثالا لمن تقبل رواياتهم من أهل البدع خذ مثلا هذا المثال الخوارج الخوارج عندهم بدعه ليست مكفره على الراجح ان الخوارج ليس الكفار عندهم بدعه ليست مكفره وعندهم صدقه في اللهجه فجمعوا بين الشرطين اللذين ذكرناهما لقبول طوائف المبتدع شرط الأول ها بدعات ملايسة مكفرة الثاني أنهم يتورعون عن الكذب نعم عندهم بدعة بل كل بدعة ولكن كانوا متأودين ثم عندهم صدق في الله جريمة لأنهم يرون أن الكذب ومنها الكذب مثلا يكون بها صاحبه صاحبها فكيف يجذبون بخلاف كما ذكرنا البدع المكفرة نقل شيخ الإسلام الثاني اتفاق أهل الحديث على رفض أحاديث الروافد لأنهم أجذب طوع. إذا الروافد جمعنا بين سوأتين منهم من بدعوه مكفرة وحتى الذي بدعه مفسدة يكون فاسدا. فلن ندّه يعني مقرّد لهم لقوم روايته. منهم من يكون بدعته مكثرة ومنهم من يجذب على النبي بنصرة مذهبه. قال ابن سمعت رجلا من أهل البدع رجع عن بدعات يعني كان عنده بدع وثاب فقال هذا الرجل أي لدي ثاب انظروا هذا الحديث أي في سنة الحديث عمن تأخذونك قال فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا انظر إلى سنة أهل البدع رجل خطاب يحكي لنا ماذا يحرون كانوا إذا رأوا الشيء يهوونهم جعلوه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عندنا كما ان قمره اخرى نوع نوع المساله عندنا طرفان ووسط طرف يقول برد روايه المبتدع مطلقا لما قالوا المبتدع يدور يدور حاله بين الكفر وبين الفسق وكلاهما يرد به الرواية وهذا يقول مثلا ما كان اشد الناس احترازا لحديثنا صلى الله عليه واله وايضا قال به ابن الحاجب والآملي قالوا برد رؤية المبتدع مطلقا لم يفصيله بين مفصيلة ولا مكفرة قالوا كلها ترد على الجانب الآخر هناك من يقول أن رؤية المبتدع تقبل مطلقا وقال به أبو حسين البصري قال لأن المبتدع يعني يغلب عليه أنه لا يجذب عن السد. والرؤية كما ذكرنا بين هذين الطرفين هو التفصيل الذي ذكرناه فينقض كيف تقبل روايه مبتدع وقد قال شرط العداله كما ذكرنا العداله شرط الرئيس في قبول روايه الراوي كيف نقول في قبول روايه مبتدع الذي بدعته مفسقه وهو قد فقد شرط العداله نقول ردا على هذا الاشكال ان الذي تتبع صنيع علماء الحديث يرى أنهم قد سبك عنهم أنهم قد بالفعل لرواه من أهل البدع. لماذا؟ نقول آه... الذي يتتبع فعل علماء الحديث يرى أن المحققين منه يرون أن العدالة تتحقق بأمره بالقلو من الجهر بكبيرة فبالكبيرة شهر والخلو من قادة الاعتقاد المحققين من الحديث يقولون ان العدالة التي تشترى في حديثنا في حديث سلم هذه العدالة تتحقق بأمرين خلو الراوي من أن يجهر بكبيره كبيرة شهوة زينة مثلا عزم الله أو شبه ذلك وأن يخلو من قادح الاعتقاد قالوا فقد رأينا المبتدع الذي بدعته مكثرة وبدعته مفسقة وكان صادقا. هذا لم يجهر بسبب شهوة و... وإن كان قد وقع في أمر من مسألة اعتقاد خالف فيها فهذا متأول نقول الثاني هل قلنا الراجح أن الراوي المفتدع تقبل روايته بقيد والشرق أن تكون تكون جدعاته مكثرة يكون صادقا لهجة فقال يسأل سائل كيف نقبل رواية مبتدع حتى لو كان صادقا وهو لم يحقق شرط العدالة قلنا الذي يتتبع جميع المحققين من أهل الحديث يرى أنهم لما شرطوا العدالة طبقوا ذلك في قبول الروايات فجعلوا أن العدالة التي هي شرط رئيس تتحقق بأمرين أن لا يكون هذا الروي وقع في كبيرة جهوة وأن يكون قد خل من قادح الاعتقاد فلما رأينا الابتدع رأيناه فعلا خال من كبيرة شهور حتى وإن كان قد وقع فيه أمر من قائدها الانتقاض ولكنه كان متأولا وهلا يطق عليهم فصاق التأويل إيش معنى فصاق التأويل؟ فصاق التأويل وقع في فصاق ولكنه كان متأولا عنده عذر مثلا عندنا مسألة مثل معتدلة حينما ينفون الصباط عن العجل عندهم شو بقى كذا؟ قال يقول عبد مدين لو تركنا حديث أهل البصرة لأنهم وقع في الخضر وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب يعني لو تركنا رؤية كل مبتدع قال لخربت الكتب وقال الذهبي التشيع بلا غلو ها كثير في التابعين وتابعيهم قال مع الدين أي عندهم دين وزهد وصط قال فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الأطار عندكم قال ابن الصلاح بنص... بنص... القول بالمنع من رواية المبتدع مطلقا بعيد ما بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث يعني أراد أن يقول أن الشائع من فعل أئمة الحديث أنهم لم يردوا حديث المبتدع مطلقا قال ابن الصلاح فإن كتواهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء كما ذكرنا أن رواي هذا وإن كان مبتدعا فهذا لم يقع في كبيرة شهوة ثم وإن كان هو قد وقع في بدعة خاصة للاعتقاض لكنه متأول تنظروا مثلا إلى قيس إب أبي حازم كان من الخوارج وروا له البخارية المسلم في أسطح حين رواه الشيخان لقايز النبي حادم حديث أن أنه قال إن آل أبي طالب ليس لي بأولياء إن ولي الله وصالح المؤمنين حديث مرة أخرى في الصفحين يرويه قايز النبي حادم وكان من الخوالج وروى لهم für المسلم حديث أنه سلم إن آل أبي طالب ليس بأولياء إن ولي الله وصالح المؤمنين هل الرجل من الخوارج وهذا الحديث فيه ذنب لآل أبي طالب والخوارج كانوا على عداء معاليه مع أبي طالب فقد يقول قائد أن هذا الراوي مثلا قيس بن حازم قد يروي حديث في ذم آل أبي طالب الذي ذنب عليه لأنهم خرجوا على عدن أبي طالب لكن لما رأى البخاري ومسلم بسرق قيس بن حازم رأوا له هذا الحديث فطبعا معنى الحديث ان آل أبي طالب ليس بأولئك أي من كان من كافرا إذا فهذا الحديث يرويه قائد أبي حازم أو هذا مما يقول في في ذم علي وأبي طالب ولكن لما كان صادق اللهجة قبل الشيخان روايته مثال آخر أخرى مسلم علي جاب ثابت وكان هذا من قصاص الشيعة يعني إيش قصاص الشيعة يجمع الناس ويحكي لهم حكايات قال وقلنا عن نصرة مذهب التشيع مسلم في صحيحه أخرج لعليه المثابي أخرج له حديث أنه سلم أنه قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق تنظروا هذا حديث يرويه شيعي هو عديث المثابي وهو في فضل علي فالإنسان الأول وهلا يقول كيف تقبلون حديث شيعي ها في فضل علي ألا يحمله حبه لعلي أن يكذب عنه سلم؟ قلنا مسلم حينما يروي هذا الحديث لا يرويه إلا للرجل صادق اللهجة صادق اللهجة ها وهذا الذي تحقق في علي بن ثابت هو ان كان من قصة الشيعة لكن عرف عنه الصدق والأمانة لذا روى له مسلم قال عنه قال الذهبي علي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم قال الذهبي عن أبان عن ابن تغلب شيعي جلد أي متشدد لكنه صدوق مثال آخر أيضا حديث حذيفة لما روى عن أناس في اخر الساعة لا دون ما صلاة ولا ذكاة يقولون لا إله إلا الله أدركنا عليها أبأنا فاصلة الذي عن حذيفة يقول حذيفة وما تنفعون لا إله إلا الله فقال حذيفة الجين يصل هذا الحديث روي أبو معاوية محمد بن حازم الضرير وكان قد رمل إرجاء هذا الحديث في ظاهره يقوي ظاهرة الإرجاء لما؟ لأنه في فضل لا إله إلى الله وإن لم يعمل خيرا قط فقيل أن هذا الحديث لرجل هو أبو معاوية محمد بن حازم الضرير وهو يقوي بلعة الإرجاء نقول وإن كان ذلك فهذا الرجل رائف عنه السف لذا يغوى حديثه ولو كان في مجال بداعاته وصراحة أن هذا الحديث ليس مما يقول بداعات الأرجاء لماذا؟ إن هذا حديث حالة خاصة في أناس في آخر الزمان وقد اندفرت الشرائع أما عند الأهل الأرجاء فهم لا يقولون كذلك المرجاء صارتا إيش يقولون؟ يقولون أنه حتى في وجود الشرائع يكفي أن يقول لا إله إلا الله وأن يكون عنده عمل القلب وقول القلب كذلك من أمثلة فعل الشيخين مع أهل الأهل الابتداع أن البخاري قد روى لعمال ابن حطام وهو ليس فقط خارجيا بل من دعاة الخوارج وقد روى له البخاري أن تعرفون أن عمران بن حطان كان يمدح بموجم قاتل علي ومع ذلك روى له البخاري والأما اختلاف في توجيه فعل البخاري كيف يروي لعمران بن حطان؟ قيل أنه يعني أخرج له قبل أن يقع عمران في البدع، وقيل أنه أخرج له في آخر عمره والراجح الله أعلم وأعلم أن البخاري أخرج عمران ابن حطان في المتابعات وليس في الأصول. إيش المتابعات وإيش الأصول البخاري يصدر مثلا بالأحاديث أقوى ما تكون وقد يعرض هذه الأحاديث في المتابعات بحديث مثل فيه أمثال عمران ابن حطام قال ابن حجر أخرج البخاري لعمران ابن حطام على قاعدته في تخريج أحاديث المفتدع إذا كان صادقا لهجة متدينا ومرة ثانية قال ابن حجر إنما أقرّى البخاري لعمرال إني حطام على قاعدة البخاري على قاعدة على قاعدة البخاري في تخريج أحاديث مثلاً إذا كان صادقاً لهجة متدينا لأنه من البدع من, من أهل البدع من تراه محفوظاً على قيام الليل وقد حدثنا وقد حدّثنا صلى الله عليه عن خوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حنجرهم تحكوا تحصلوا صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى وصيامهم الى, وصيامه إلى وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حنجره إذا مما سبق نقول المسألة فيها أقوال ثلاثة بل أقول أربعة قول بالرد المتفق رغما لك و قول بالتفريق بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعاته أولا وهذا مشروعاً أحمد قول بالقبول مطلقاً وهو قول أبي حسين البصري والضواجع الذي عليه جمول الحديث هو التفريق بين المبتدع بين الرائح التفصيل إذا كان هذا المبتدع ليس البدعات متفره إذا كان ديناً صادق اللهجة قبل حديث سواء كان هذا الحديث في مجال بلعاته أولاد سواء كان هذا الراوي داعي إلى بدعته أم لا هذا هو الراجع في هذا المسأل دول مرة أخرى عندنا لأقول لا طرفان بالأطراع الفواصل طرف في رد حديث المصدع مطلقا وهذا صراحة عليه خلاف فعل أهل الحديث قول الثاني بالقبول مطلقا وهذا أيضا فيه ولو في قبول قوله المصدع قوله شرع الأحمد بالتفريق بين الداعي الى بدعته وبين, وبين غير الداعي واللاجح هو التفصيل فإن المبتدع إذا كان صادق اللهجة وكان دينا وكان لا يرى الكذب لنصرة مذهبه وكان بدعته طبعا غير مجفرة فهذا تقبل روايته لكن طبعا من الدفع تنبيه مهم وهو كما نصف عليه بن حجر أن مع هذا الخلاف الذي ذكرناه ومع هذا التاريخ الذي ذكرناه فأن, فإن الأصل هو طارق الرواية عن المتدع إذا وجد لهم بديل لما؟ لأن الرواية عنه حتى لو كان صدق للهجة وكان دينا فيه نوع من إظهار بالعسل فالأصل هو الرواية عن الرواية, الرواية, عن الرواية العدول غير المبتدعين ولكن يعني إذا لم نجد الأثر إلا عند هذا المبتدع قُبلت هوايته وإلا في الأصل كما قال ابن حجر ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع نمرة ثانية قال ابن حجر ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير المبتدع بمعنى إيه؟ مثلا إنسان يقرأ قراءة القرآن وقد سأل كثيرا هل لي أن أقرأ على رجل صوفي عنده بدع لكن عنده قراءة أن أعتد إليها نقول الأصل أنك تقرأ على أهل السنة لأن الإنسان لا يأمن على من هذا المبتدع قد تقرأ عليه القرآن فوسط في, في في في أثناء قراءتك مثلاً يعطيك الصم في العسل يقول يقول أن تعرف تفسير آية كذا وكذا تفسيرها كذا وإذن إذا كان غير طالب العلم فقد يقبل قول هذا المنفدع في آية معينة ويصير بعد ذلك على مذهبه فالأصل ألا تقرأ على المنفدع إذا كانت هذه القراءة عند غيره فيقدم أهل السنة أما مثلا إذا كنت في محلة ما بلد ما تريد قراءة معينة ليست إلا عند هذا الرجل فلك أن تقر عليه ولكن تكون يعني على حساب من أقواله، لأنه كما ذكرنا قد يدوس لك السم في العسل وأنت لا تعلم. فكذلك الحديث. الأصل أن تكون الرواية عن طويل العدل الذي تجمع تجمع شروط العدالة. ولكن إذا كنا في حاجة إلى الرواية عن مبتدع في أثر ليس إلا عنده هو فقط، فنذكر ونحفظ بهذه الشروط. أن لا تكون بدع مكفرة، أن يكون صادق اللحجة. بدينا سواء أكان الحديث مجال دعاه أم لا، سواء كان دعيا أم لا هذا الله على وعده رضي العلم عنه وسلم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الاسبوع القادم القاعدة السابعة مخالفات المقبولين شذوذات ومخالفات الضعفاء منكرات مخالفات المقبولين شذوذات ومخالفات الضعفاء منكرات ان شاء الله نبدا تفسير النساء في الساعه العاشره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته